بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِكْ لَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْحَكِيمِ أَكَانَ مِنَّاتِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ انذير الناس وبشر الذين امنوا ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ستوا على العرش يدبر الأمر مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ابْنِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ خَلْقَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْحُسْنَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين مَا ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 انَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَنَّتُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَِّ الذيينَ آممَنوا وَعَنَُّّالِ حَاتِ يهذهِ رَبُّهُ بِإِننَ لِهِ تَجرينٍ تَحْمُ أَنهَارُ فيِي جََّ فِ دعواهم فيها سبحانه اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله الشر التعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمهون وإذا نسى الإنفان الضر دعانا لجنبه أهو قاعدا أهو قائما فلم ما كشفنا عنه ذره وهو مرى كان لم يدعنا الى ضر نسًا كذلك جنن للمسرفين ما كانوا يعملون وَلا قد أَهلَ مَن قُرونَ مِن قَبلَلكُم لََّ وَلَمُ وَج أَكهُمثُُهم بِالبَيناتِ وَماَا كانَوا يُؤمنِنوا كَذلِكََ جَزل قَمًا وَمَجْعَلْنَاكُمْ خَلَائِثَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ إِنْ أَسَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا سَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْكِلُونَ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 سُببحانَهُ وَتَعَلَ عَََّا يُشِْكُون وَمَا كَََّ تُ إِللاا أُم مَ تَون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنذن عليه آية من ربه فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بعد براء نساتهم الى لهم الى لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكر ان رسلنا يكسبون ما تنكرون هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جاء تاريخ عاقب وجاء من الموج من كل مكان وضنوا وضنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلطين له الذنب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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناها من السماء فاختلط به نبات الارض تختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى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 فجعلناها حقيبا كأن لم تغم بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء فراط مستقيم أيها الأخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَورَهِقُهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَاللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُوشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطعا من الليل مظلما أَلاَ إِذَا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَاعِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا منكم لَنَقُولَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَذَيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض ثَمَّ وَالابْصَارُ وَمَن يُخْرِجُ حَيًّا مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ مَيِّتًا مِنَ الحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ثَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحُفْتِ إِلَّا الضَّلَال ۖ فَأَنَّهُ تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا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 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن نفس الذي بين يدي ولاكن تصديقا الذي بين يديه وتطويلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولوا افترا قُلْ فَاسْتَوْبِعُوا بِسَوْعَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ قَادِرِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذٰلِكَ ذَبَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَنَاوَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 عونَ إِلَ أَفَآن تَ تُْنِقُم وَلَوْ كَوا لَا يَعكِل وَمنِنهُم نيْ يَمُر إلَي أَفَأَ تَتَهِ العُمي وَلَْ كَوا لَا nó lo ôngôn ta trái ông mùa là xin cả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 وَإِنَّمَا نُنَزِّلُكَ بِبَعْضِ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَسَّعُ يَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ كُنَّ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى مَا يَصْنَعُونَ وَلِقَوْمِ فإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاسًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِنُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ تعدل ثم ثيلة للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل سجزون الا بما كنتم تسفمون ويستنون بيقولك قل اي وربي ان انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لسدت به واثر ندامة لما رأوا وقضي بينهم بالقفط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء وَانْتُمْ رَبُّكُمْ وَكِفَاءٌ لِمَا تَفْقِدُونَ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَلَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّمَا اللَّهُ أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كلب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْمَعُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ كُلَّ فِعْلٍ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن وَلِذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَر إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لسلمات الله ذلكم هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع سَمَوَاتٍ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا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 تَرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا وَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ مُوسَى إِذْ طَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي لَآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ فَوَسْكَلْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ, توكلت فَأَجْمِعُوا امركم وشركاؤكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم نقضوه ثم نقضوه الي ولا تنظرون فان توليتم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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ قَوْمًا كَذَلِكَ نَقْبَأُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ م بَعََثْناامِ بَعْجِهِم مُثَوهَاُونَ إِلَ فِيعَونَ وَمَلَائِه لِآياتِناَا فَكَتْ بضَروا فَكْتَكْضَرُوا وَكَانوا قَوْمًا مُجِرنِي فَلَن مَا جَ أَومُحَفْقّ مِنْ بِنَا قَالُ إن هذا لفحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أفحر هذا ولا يفلت الساحرون قالوا أجئ سَنَلْتَقِي ثُمَّ نَعْمَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نحن لكما وقال فرعون اتوني بكل ساخر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما قال موسى ما جئتم به الفحر إن الله سيبطله لَا الله عَمَلَ يفلح عمل المفسدين ويحفق الله الحفق بكلماته ولو كره فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ثَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَبَششرِرِ الْمِئين وَقَالَمُثَ رَبَّّنَا إِ كَ آتَيتَ فيِيعَعونَ وَمَلَأَهُ جِنَةَ وَأَمولَ فِن حَياتةِ الدُّنْيياَا وَبَّّنَا لُبِلُّ عَ سَبينكَ رَبَّنَا قُمِ الْعَذَابَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ وَقُلْ اَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَشْرَعُ الْعَذَابِ فَإِذَا هُمْ وَجَوذنابِبَنِي إ الص إلَبَشرَ فَأتدعَهُم فيعونُ وَجُود بَوْ يَون وَدواس حَ ودركه الغاق قَالَ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عطيت قبل وكنت من المسجدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَ قَدَدَوْأََّ بَ إصرَائِلَ مُبَوَّ أَو خدَقِ وَرَجَقنَاهُ مَِ الطَباتِ فَنَفْتلَكُ فَمَفتَلَكُوا حَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا كَ فَألَّين يقرعون الكتابَ مِ قبللك لقدقد ج أَكَ الحَف مِروبّكَ فَلا تَكًا م منِ الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخافرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء أثمن كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فلنفعها إيمانها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم مِّنْ عَذَابٍ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 ويجعل الرجت على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنجر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلى ذلك اَيَالِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ مَنْ تَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي عُصْلَنَا وَالَّذِينَ آمنوا ذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّمُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ فَاعْبُدُوا لَا أَعْبُدُ مَا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 وإن يمسك الله بضر فلا كاتف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ فَمِن رَّبِّكُمْ فَمَن انْتَسَ فإِنَّمَا يَهْتَدِي الْقَوْمُ الضَّالُّونَ وَمَنْ ضَلَّ فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَسَبِّحْ مَا يُخَالِ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ